أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 وَرَفَقْنَا فَووقَهُ مُ الطُورَ بِمِ فَاقِهِم وَقُلناَا لَهُ مُدَخُل الْبَابَسُجَدَهُ وَقُلناَا لَم لا تَعْدُ فيِي السَّبتِ وَأَخَلنا مِنهُُّ فَاقٌ غَلوَّ فَبِمَانَ قُضهِم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُل ظبط الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا 119. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 110. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وَمَا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَالْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِمَّ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 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ذَلِمِينَ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُكْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ أَو حَينَ إلَككَمَا أَو حَينَ إ نُط بِّينَ مِ بَغْضِه وَأَوحَنَا إ إبَ الراجمَ وَإِسمماعلَ وَإسحاقُ وَعقُوبَ وَالأَشْدَطِ وَعثَ وَعزَ وَأَّوبَ وَيون 124 وآتينا داود زبورا 125 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 126 وكلم الله موسى تكليما 127 رسلا مبشرين فَعَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَهُ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ الله يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِالله شَهِيدًا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 117. وإن الله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 118. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 119. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 117. خلقوها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واقد 118. سبحانه أن يكون له ولد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 فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود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 وَرمَة عَلَكُممَيتَة وَدَّم وَحمُ الْ <سؤال> الخين زيرِ وَماءُهِ ال الذيِغيرِ اللههِ بِهِ وَمُن خَانقَة وَالمَقُذَةُ وَمُتََدَّة وَنَّ طِيحَ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 118. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 119. فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 110. يسألونك ماذا أحل لهم؟ وحلل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم والكر والكر بسم الله عليه واتقوا الله ان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 إِلَّا ٱتِيمَهُۥٓ أَوْ جُرُؤًا مُّحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ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 وَالْكُرُوا نِقْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إذ قلتم, إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْخِسْقِ ولا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله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 نمَاكمُم لإِن أَقَتُ مُ الصَّلاةَ وَآتَيتُمُ الزَّكَاتََ وَآم توُم بِسُدِي وَعَََّتُ مُوكُم الله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 119. ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 قل فلم بِذُنُوبِكُمْ بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 قال رجلان من الذين يقافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى لَن نَدعُها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هناء قعودون قال ربي إني لا أملب إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَلَّى لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَاعَ اللَّهُ غُرُبًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ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 كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد انه من قتل في الارض فكانما قتل الناس جميعا وَنَنَاحِيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 فِي ومعما في الأرض جميعا ومثله معه مِنْ به من عذاب مَا القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 118. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 119. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بِمَا بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 110. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْتَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِعُوا قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آقَرِينَ لَمْ يَأْتُوكِ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحفار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه سهداء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 117. والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 118. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وَقَفَنَا على آثَرين بعسَابن مَوُْ يَمَ مصَدّق لِمَا بَينَ يدَيجِ مِن التوراتِ وَآتَنااءُ الإِجلَ فِيهِ دَ وَنُور وَمصَدِّق وامصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا و موعظة للمتقين وليحكم اهل الا انجيل بما انزل الله فيه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 ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبل وبكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فَإِن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية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 118. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 119. يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع حليم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا بِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبث ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مولولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لن تفعل فما بلغت رسالته والله يقصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين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 وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنَّا يُفْتَكُونَ